بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال الإمام الحافظ الله محمد بن إسماعيل البخاري بيسيح. بمجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جزن أمس بن إسماعيل قال أدثنا أما الله عنه النبي رضي الله, الله كنت النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وقلت يا نبي الله إلى أن باذا ضعطى بسره رعانا قال السوداء بكر إثنان الله زالزهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين يقول الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحة وإثنان زال في قصة الهجرة الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أخلبت الحيواء رأصا على عقب، وين كان جميع كثير من السرايع نزلت قبل الهجرة، كثير من السرايع نزلت عليها للصلاة والسلام وهو بمسكة، وبعضها نزل، مثل الصوم ومثل الحجم نزل في لكن غالب السرايع كلها ودقيقها نزلت قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام يقول البخاري رحمه الله حدثنا سوتا على حد ذناب على إياه، أنا سابت البنان، أنا سابت البنان إقام، أنا لا سينونالي، أنا الله تعالى، أنا ببكرة، أنا ببكرة السديس رضي الله تعالى، أنا كنا في الغار يعني غار شهور هذا اللي على طريق سجى السدة، أنا طريق السدة وأنت جاي الإنسان من الناس اللي عربات تمر عليه, في عليه على يسار ويمين، اللي راح مستشفى النور هو بالجامع تمر عليه الإنسان على الشارع، الشارع إنه غار كبير، مجمعين ناجع على الناس لدرجة الحين يروحون. للغار يفترجون على الغار مع إنه ما له قيمة فرق الغار وصول الغار خلوه قيمة من ناحية السرعة يقول بخاري أنه سُئل الغار يقولنا كنا في الغار يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه كنا في الغار نقول والنبي عليه الصلاة والسلام الن النحث فقول بنظرت فوق فوق رأسي والله لو نظر فرأيت أقدام الكفار أقدام مشركين والله لو نظر احدهم الى قدميه لرانا قلت يا رسول الله والله لو احدهم نظر الى قدميه لرانا قال ما ظنك بثنين الله يبارك يا ابو بكر ما ظنك بثنين الله يبارك لهما اعذنا ربنا ان صبنا العفو منهم قدس مواثنا ولا <تصفيق> علينا عبد الله ولا دنا مسلم ولا دنا لو قال محمد بن يوسف اتذن الاوزعي ولتذن السوري قال اتذن يا طائر يزيد الليثي ولتذن يا بوسعي بن قدري رضي الله عنه قال يا اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فشعلون الهجره قال واياك ان الهجره شأنها شديد فهل لك من قال نعم قال فتؤذي صدقتها قال نعم قال فهل تمنح منها قال نعم قال فتحلبها يوم ورودها قال نعم ولا فعلوا وراء البهار الله واليت لك من عمل ذا رحمه الله. حدثنا عريم عريم. علي. قال حدثنا الوليد الوليد قال, قال على حدثنا ثم ثم حدثنا محمد بن, محمد بن قال. قال, قال حدثنا الأوجاعي. قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا عن أن أبي سائد الخبر. الخبر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة السلام جاءه أعرابي فقال يا رسول الله أني أريد الهجرة ويحة قال ويحة هذه هذا أنها شبيب الهجرة أنها شبيب يعني مرضى الهجرة قال إنسان لكن أمرها شديد حتى لو يبقى الهجرة الهجرة ويحة عوده هجرة أربية فقال لك من إذن قال نعم قال تحمدها قال نعم ومروضها وتسجل الناس قال نعم تمنحوا منها قال نعم تركبوا ظهرها نعم في زكاتها نعم لا اعمل وراء البحار فإن الله لا يترك عملك ما يترك من عملك شيء ربك تعالى وتقدس إذا عملت عمالا صالحة لا يترك من عملك شيء اعمل من وراء البحار ما يحتاج أنك تهاجر ولا هجر ولا شيء اعمل من رائح البحار فربك لا يترك لا يترك من عملك الصالح كله يترك لك إليك دعوا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه المدينة لقد الله ان اكون اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل علينا اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل بن اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل عن الضراء بن عاجب فالأول من قدم علينا مصعد بن عمير رضي الله هو الذي اخذ الناس على يديه بإذن الله مصعد بن عمير هو الذي اخذ الناس على يديه هو, هو, هو, هو بالأم مكتوم وكان يقرئان الناس ويعلمان الناس العلم ثم قدم عمار ثم قدم بلاد ثم كفاة عمار قال رئيم الله بسنا محمد بن بشار قال ادتنا قندر قال قال سمعت البراء بن عاذب رضي الله عنهما قال اول من قدم علينا موسى بن عمير وابن مكتوم وكان يقضى عن الناس فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب بعشرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رايت اهل المدينه فرحوا بشيء فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل يقول ويقلنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قد ما حتى سبح اسم ربك رضي الله علاه في سور من المفصل كل البخاري رحمه الله حدثنا محمد عمد على حدثنا خندر خندر كان على دين الشعبة حدثنا شعبة أنا أبي أنا أبي أنا أبي إسحاق عن, عن البراء <تصفيق> بن عازب تقول البراء إن هو المنقذ مع علينا عمارة بن أميتاب بن عمير وابن أمي مكتوب كان يقرئ الناس المصعب هو اللي الناس على وجهه بإذن الله لأن اسلوبه جميل جدا جاءه جاء سعد بن معاذ وهو ما عنده سعد بن زراره فقال لماذا تأذينك تعال اسمع ما نقول فالرضي تأخذاتها وإلا منعنا عنك ما تكرغل عنصفك فجلس حتى قرأ على القرآن وأسلم وكذلك في سيد بن فضير وكذلك غيره من الصحابة من الأنطار أتيه شلوب اللي الجميل حتى يحتجيه يسلم وأسلم غالب الناس لما أسلم أسلم سعد وأسلمه سيد بن فضير أسلمت الأنطار غالبها وأسلم المدينة غالبها إلى آخره السعد من أول من قدم عليه مصعب لما تبين في الصحابة الزرارة وجمعوا جمعة أول جمعة في جمعة يمسي بأفعج بالزرارة صلابهم المصعب بن عمير رضي الله عنه وبالأمي مستومة كانوا يخرجون سرعان ثم قدم بلال ثم عمار رضي ياسر ثم عمار بخطام عشرين من المهاجرين أما الرسول عليه الصلاة والسلام هو مهاجر لا في ربيع الأول اللي يقول الناس إنه في محرم وهمل هذا غلط إنه مهاجر في ربيع الأول النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر المبكة إلى المدينة لا في ربيع الأول الربيع الأول هاجر عليه السلام وأول الهجرة من الربيع الأول لكن الناس ركزوا أن نجعلها من اول السنة لا تأثريها كل ما يعني ما هي مشكلة وأن نجعلها من محرم اول السنة أو نجعله من ربيع لكن الهجرة يحططها أنه هاجر الرسول عليه السلام في ربيع الأول ليس في محرم تشاهد أن الرسول عليه السلام هاجر ولما قدم اللي كانوا عليه لكن ما بقي هناك بيت هناك كانوا هناك ويغنون هناك ايات عليه ايات هناك ايات هناك ايات هناك ايات هناك ايات هناك ايات هناك ليس من ايات من ايات هناك ايات هناك ايات هناك ايات هناك ايات هناك ايات هناك عمرو بن سمع في قبرة نزل عليه الناس ما ذريهم وبعد ذلك علم الناس في قدوم الرسولة من مصر أما الغنى والثنيات الوداع والجواري قد ما علينا من ثنيات الوداع هذا من فبوت يوم رجع من فبوت شهرين عليه الصلاة المدينه فتلقاه العالم كله تهمية من المدينة من ابطال ومن ساور رجال الطوف من في الوداع والجوار يضربنا فلع البدر علينا من ثنيات الوداع الى اخره وامم الهجره وفي ربيع الأول وعمر بن الخطاب يقول لكم عمرو بن عاص وعمر بن الخطاب اسمه راح قباء قباء صلى الله عليه وسلم كل ثانينا الهدم ولم يئبن بس كده كل قباء ما بقول ما قلنا بعد ذلك لما كان الرسول يزوره بيقول له المسجد و الله على عهده كما سمعت إذنان قالا فما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فراث و السبب ما قدم الرسول عليه السلاسي البراء بن عاجل يقول ما قدم الرسول لقرأت السبب أو السفير من المفصل يعني حفظت على سبيل يقولوا ما يقرؤون إلا عصاتهم ما في مصاحب ذلك حليوه ما يقرؤون القرآن إلا حفظا على سجورهم نعم والله رحمه الله كمان الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نشاء من عراء نبيانا رضي الله أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه عكب أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليه ما فقلت يا آبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت فكان أبو بكر إذا أخذتهم ما يقول كل امرئ مصبهم في آله والموت أدنى من شراك علي وكان بلال إذا أغلع عنه الحمى يرقو عقيرة ويقول ألا ليت شئ على, لي على ليلة إواده وهو ليقروه جليله ولا يوم يهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقردو فقال اللهم حبب الينا المدينه المدينة غُبِينا مكة وبارك لنا بي ومدها ما ها في صعياه ومضيا وكلهمها فجعلها بالجحرة الله حدثنا. عبد الله عبد الله قال حدثنا مالك مالك قال بن عروح. بن عروح. عشان. عن هشام عروه هشام بن عمرو عن حرور عن عنايش رضي الله تعالى عنها ان الى ذكر وجلال والصحابه المهاجروا الى المدينه اكابه الحمى المدينه المدينه كان فيها حمى ولا نقلت الا بعد هجرة الرسول عليه الصلاه والسلام دعا انتم خل من المدينه الى الجوف دعا الرسول عليه الصلاه والسلام ان توقع الحمى اللي بالمدينة الى الجحفة الحين صارت محطة الحمى فيها حمى عمرتها الجولة يتسولوا الىها فريقين اذا خرجت من المدينة تب المكة فريقين فريق رايح وفريق جاي اذا اردتم تحرم منها هي ابعد من مكة قليلا ابعد من الرابق انشئت من الرابق وانشئت من الجحفة متوازين هذا الجحفة وهذا الرابق فأيه متيجة هذا اللي يجي على الساحل احرم الرابق واللي على وجه الصفر الصفرة وعلى الخرى يحرمنا من الشهاد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حدثوا في عائشة قال اللهم حبي بلاي المدينة لحبنا مستة وأشد وارز ذلك لنا في حب مدها وصاعها ونقل حماها إلى الجحفة ونقل حماها إلى الجحفة صارت على المدينة حبيب لهم عندهم أحد من مكة أو مثل مكة عند الصحابة بعد ذلك صار فيه يقول عائشة إنها تدخل على أبي بكر وهو إذا خيخ الحمى قال الله يقول لهم لأن في أهله والمر والموت أدنى من استراثنا عليه يعني يهدي يهدي بالحمى وقلال يقول نعم على ليت شعري على ليت على شرفه وعقرته يعني يرفع رجله يقول الله على ليت شعري هل أبي كنا ليلة في يعني وادل رحيم هذا في وادل وحولي قال ندخل تعرفونها حسيس هذا الآن صيب الرايحة والجليل كذلك حسيس على أخذها أخذها له سعر الجليل له سعر وندخل لا حسيس أهماك الله الله وهل يبدون لشامة وطفيله شامة وطفيل جبال الجبل المجابل من الخندمة من من جاء من جبال مقته قال يبدون لشامة وطفيله قال يوما مياه مجنة عن عرفات 12 يوم 12 تيل بجنن عن عرفات 12 كيلو جهة الشمال مجمع من العرب وزع ما يدعون يروحون دعولي يشترون من في هذه الامم باعوا شرع ويدو وكلام انهم شوف شو بتعمل هذا عن عن عرفات 12 كيلو شمال الشمال يعتقد ان تاكيد الماء هذا اللي يجتمع عليها العرب كامله في مكانه قسم يخطبهم في ذلك المكان في مجلنة يخطب الناس إلى جمعة رستوبال لينجاز مبنى ذات أبراج وربما زجاج إلى آخره كان يخطب بس بالعرب في ذلك المكان مجلنة ثلاثين كيل تقريبا او أو كيلو عن حرف أسماء. الله اغفر لنا ذنوبنا محمد لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا النبيذ الله من عدي نخبره وقال دخل دعاء أسمان وقال بشر من شقيقة وقال بشر من شايب الدثنية بيان النذور وقال الدثنية عروة من الزبي النبيذ الله خيار أخبره وقال دخل دعاء أسمان فتشهد ثم قال ما بعد إن الله معز Muhammad صلى الله عليه وسلم بالحق وقنت من السجود لله ولرسوله ومن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت إلى ديني ونلت صفير رسول الله صلى الله عليه وسلم وباعتوف الله ما عسيته ولا قسسته حتى توفاه الله فباو إسحاق الكلوين قال أدنى الزهوري مثله أدنى البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عزي الله قال حدثنا إشام إشام قال حدثنا معمر معمر عن الزهوري عن الزهوري عن عروة عن, عن عروة عن نبيش عن الله والمحاولة الله. الله من الخيار المحور السنه بش... شعر... بن علي بن ابي شريم ان عن شعي عن شعر... عن شعر... قال عن الزهري عن الزهري انا اروان الله اروان هروة... انا عبد الله بن عبيد بن طيار يقول بن بن انه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو خليفه ذلك اليوم زمان خليفة فدخل عليه هذا ابن طيار و... و... ولما تكلم نفسه قال ان النصيح لك يا عثمان هذا انصحك قال عبد بالله من تخرج وخرجوا طرفهم بعدما وصل إلى الجماعة اللي أرسلوه أرسلوك السعاد لما جاء قال هاتم في حكثة وحمد الله واثنى عليه ثم تكلم في شأن الوليد بعد ما شكت قال هل أنت رأيت الرسول قال لا قال لكننا لكنه وصل إلينا لما يصل إلى المرأة في خبرها وصلت إلينا حبيبه وواصل عمله فما يصل إلى المرأة في خجرها فالتشح أدعى إثمار رضي فقال الحمد لله رب العالمين والسلام علينا في محمد أما بعد فإن لي الرسول عليه الصلاة وصدرته وعملت معه حتى توفع الله ثم مع أبي بطر ثم مع عمر إلا هم أطيعهم فيه واجبت في الهجرتين وتزوج ابنتين الرسول أبي صلى عزمان فما الذي تنتمون منه يا جماعة يقول لها يا أبي بن سيار مالذي تنتمونه أليس من الحق أن أكون مثل أبي بطر وعمر لهم يومي الخلافة مثل هذا وأن تتعلم كما تتعلم قالوا بلا ولكن الوليد حرب خلغتك فبعد ذلك جلد الوليد الوليد شرب القمر وهو يسلب الناس جلده عثمان الله كنت الكلام لكن هل هل سلم عثمان من الناس ما سلمه قال رئيما الله ددنا يا سليمان قال أددنا من أمين وقال أددنا مالك قال أخبرني ونسان بن شهاب قال أخبرني عبيد الله من الله أنه من أباس أخبره أنه من الرحمن بن عوبي الله أنه رجع إلى آله وهو بمن في آخر حجة في آخر عجتنا عمر رضي الله عنه وجدني فقال عبد الرحمن قلت يا امير المؤمنين إن الموسم اجمع رواها الناس وغلغاهم وإني أرى أنتم إلا تهد أقدم المدينة فإنها دار الإجراء والسنة فتغلس لألفز عشراء الناس وثميرائهم قال عمر لا قوم النبيا مقام نقوم بالمدينة يكون البخاري رحمه الله حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا نواهو رواد باني قال مالك مالك أخبرني مالك قال ما له خبران قال عن عن زياد قال الله بن الله بن بن مسعود قال ابن عبد الله عمر اراد ان يخطب الناس في الحج في اخر في اخر حجة الحجة. اللي بعدها طعن ان الناس فقال له بعض العلماء اللي معه يا أمير المؤمنين ما تستطيع تخلص للناس الناس فيهم رعاء وفيهم عوام وفيهم كذب وهم سدف كذب منه اترك الكلمة اذا تأتيت المدينة دار الهجرة وفيها أشراف الناس وفقاها العلماء وأكابر الناس الى تلك كلمة تعالى هؤلاء الذي اتركت هنا كلانا فأنه لألوك مرجان أما هنا رعا ما يدري بيشي قال لا الله عليه ان شاء الله لما عقد من المدينه راى ان المقام هذا أو خطب الناس إنما قدم عرض الله عن خطب الناس وتكلم بما اراد ان يتكلم من النصيحه للناس والبطه واليورم والمهاجرين والانصار وقعتها في قال ابراهيم بن إبراه شارب خارجه بن زيد بن ثابت الممل على امرات من نساء بايعه النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان عثمان الله إن إن عنه قال لهم بالسنه اين على فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمه الله عليك فسالت يا عليك لقد اكرمك تكرم. الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ادري أن الله اكرمه قالت قلت لا ادري بابي انت وامي يا رسول الله فمن قال ما هو فقد جاءه والله اليقين والله إني لارجو له الخير وما ادري والله وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افعل به قالت والله لا زكي أحدا بعده قالت فأهزنني ذلك فنمتر فرأيت الإثمان من مدعون العينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله سؤال البخاري رحمه الله حدثنا موسى موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبي شهاب قال عن قارجة بي زيد عن زيد بن كابت قال عن ام العلا عن أم العلاء تقول المهاجرين لما أتوا صار من حظنا عثمان بن مضعون يقول فصار ساكن عندنا يقول لكله مرض بعد ذلك بعد مدة مرض ومررته حتى مات يقول لما مات لفتناه باثياب باقوى وقفانه وجاء الرسول عليه الصلاه والسلام وجلس فقلت شهادتي عليك يا أبا سائب أن الله اكرمك فغضب عليه الصلاة والسلام قالوا ما يجريك أن الله أكبر تعلم من الغيب تدري أن الله أكبر من يدري؟ محد يدري فقال أبي أنت وأمي ما أدري يقول قال والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل في إنقر يعني الإنسان ما يذكي نفسه ولا يذكي غيره لا يذكي نفسك الإنسان ولا يذكي غيره يقول هذا أكلمه الله هذا إن شاء الله يفوز في الجنة. هذا كذا أنه نرجو لكن الجهادة له والتذكي للإنسان ما يمكن لان الغيب بيد الله تعالى تغدد ما تدري اكرمه ولا عبد ام اتدري بيد الله تعالى تغدد قال والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولكن الرجل جاءه حقا جاءه اليقين وان شاء الله نرجو له يسعى الخير تقول انها راه رؤيه بعد ذلك فان العين تجري لعثمان بن مبعوث على الرسول عليه الصلاه والسلام فقال ذلك عمل هذا الذي يجري عمله الصائب ان شاء الله يعني عمله يجري له ان شاء الله لو اعمال تبقى الانسان احياني يكون له اعمال صالحة تبقى بعد ذلك منها العيون اللي تجري منها الاولاد اللي يجري ومنها الصدقات اللي تجري بعد موته وكذلك. المؤمن اللي عمله هذه العين عمله كوك معه و لرئيما والله فذنا أبيض الله من السعيد و لعد ذنا أبو بكرنا لشاء من نبينا معش رضي الله ان قالت كان يوم وعاش يوم انقدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق لهم وقد لسرى دون في بالاسلام يقول <تصفيق> قول البقاري رحمه الله حدثنا عبيت عبيت قال حدثنا اسامة. أبو اسامه أبو قال حدثنا جبناء شامنا شام بن عرور عن أبيه عن عائش رضي الله عنها تقول إن يوم بعاث يوم بعاث هذا كان حرب بين الأوس والقذرة. وقتل من قتل، مبقي من بقي. الرسول عائشة رضي الله تعالى عنها إن الله جعل هذا اليوم فرصة للنبي الرسول إلى المدينة لأنه قتل من قرط، من قتل، قرط، من قتل. بعد المعال موجود، فتى من هذا موجود، بعد من موجود، قرط موجودين، صدرهم قتل، قتل من قتل. أكبر من بقرة السرات والكبر أكبر منه كثير الشاهد أن الرسول أتا بعد هذه الوضعة التي هي بين الأصل خجري فجعل الله تعالى يقدس هذه الوضعة شوقياً للهراش للرسول عليه الصلاة والسلام ليستقبل الناس الإسلام يودو وفرح وطمأنينة وفرح وطمأنينة وتتسابق تسابق على الإسلام وهكذا تعالى الله يقدس هذا كان دخلوا الاسلام وتسابقونا المتابقة دخلوا الاسلام فبايع الرسول وكان اليوم اللي دخله الرسول مدينة كان نور نور نور حتى ان الافطال والنساء والرجال وغيرهم صاروا يتغنون في البيوتهم ومبدأ جاء, جاء النبي جاء النبي جاء محمد جاء محمد الى آخر قال رئيسنا الله دسنا محمد من الوسنى قال عدسنا يقولنا شعبه أن إشاء من نبيانا إشاء النبا بكر رضي الله دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم إن داعي يوم كفر وابحى وإن دهاء قينتان تغنيان بما تقادمت الأمصار يوم أبعى وقال أبو بكر بن بمار الشيطان مرتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوما يا بابكر ان إن لكل قوم عيدا وإن إذا نازل يوم أكون البخاري رحمه الله حدثنا محمد محمد قال حدثنا ونظر غنب. على حتى زنا، بعده على حتى زنا، عشان نعرف، عشان نعرف، نبيها نعى عشان النبي نبيها نعى شهد رضي الله تعالى عنها أنها كانت يوم حيد صفر أو يوم حيد إرحة فعندها قونة سام صار ربان بالشوف فيما حضر أصر من الشعر من الشعر يوم بعات الشغنيان به فبرزوا النائم عليه الصلاة والسلام وتأملت في ش معهم دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فنحر عائشة. فالأيام مدمار الشيطان في بيت الرسول وعند سماع الرسول مدمار الشيطان غضبه فنهض رأسه والرسول عليه الصلاة والسلام فادعهما يا أبي بكر فإن يقول اليوم عيد فلي كل قوم عيد وهذا عيدنا يعني يغنون ويفرحون لأ اليوم عيد فالعايشة تفرح معهم يرقصون من عزور بن بردف بالشعر الذي قتيله في يوم الضعات إلى آخره فالشاهد ان يوم العيد ما تمنع الناس ان يفرحوا ويلعبوا ويرد لا تمنعهم في الشيء المباح الشيء المنكر لا لكن الشيء المباح في المباح والأشياء التي لا تطالقوا الشريعة لهم يفرحون ويلعبون الاطفال والنساء ومن أراد ذلك لكن لا يتعرضون الشريعة لا يصير منكر الى آخر قال رأينا الله دمنا مسدد قال عدة دمنا عدو قال أدثنا من المنصور قال أخبرنا عبد السمد قال سميت أبي يحدث قال أدثنا أبو التياح أدثنا أحمد الطبعي قال أدثني أنس بن مارك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لأم وعمر أمر بن عوف قال فاقام في أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى ملعب بن النجار قال فجاءوا مقلدين سيوبهم فقال وكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر الرزق وملئذ من النجار حوله حتى القى في فنايه ابي اجوبه قال فكان يصلي عيسى ضربت الصلاه ويسلي في مرابط الغنم قال ثم انه امر بناء المسجد بارسله الى ملاذ من النجار فجاءوا وقال يا ابا النجار دامنوني حائطكم هذا فقالوا لا والله لا نقرب ثمنه الا إلى الله قال فكان فيما اقول لكم كانت في قبور المشركين وكان في قرب وكان في نخل باما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور المشركين فنبشت وبالقريبة سويت وبالنخل بقضيح قال بصف النخل قبل لدى المسجد قال واجعلوا زادته حجارة قال قال واجعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم وقالوا يقولون اللهم الله ما لا خير العقل لاهل العقل لاهل العقل لاهل العقل رحمه الله لاهل العقل لاهل العقل لاهل العقل لاهل العقل لاهل العقل حول العقل لاهل العقل لاهل قال عبد عبد الصمد. عبد الصمد. بن عبد الوارث. قال عبد الوارث قال. عن عبدنا أبو السياح. عن بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاه والسلام قدم قدم في قبة على عمر بن الخطاب عمر بن الهدم قدم قدم عليه وجلس عنده قريب سبوعين قريب سبوعين على صلاة والسلام ثم صار يكثر الصلاة. ويسلف أي مكان تظل فيه ثم مشى في سلحة بن النجار أخواله. أخواله عن عبد في المدينة وارضعه وارضعه بن النجار أخواله أخوال عبد المختلف يولد في المدينة وارضعوه بن النجار فصار أخواله لأنه أخوال أمه فشاهد أنه سلحة بن النجار من الأنطار هم من الخجرة فجاءوا بمثلتين سيوفهم اللي مشى عليه السلام والسلام على الناقة وهو ما يمسونه قدامه وهو وراءه في ورفي وكانت في الناقة تنسي وهم ينسون وصل حتى وصل إلى مردش من يسامة وإلى مكان في حمور وفي نخل وفي كذا وكذا, وكذا, وكذا يعني بيوت قربانة في قرب يعني بيوت قربانة بيوت صغيرة قربانة متحدة لما بركت الناقة فطلب من الجماعة يشتري منهم فقالوا لله فرفض الله أن يشتريه. هجم البيوت التي القريبة أدمها كلها ونبش القبور بعدها وقطع وقطع النقل وجعله جدا من امصلين فعلى المسجد اتام المسلمين النقل مده مده يصير عاجز اللي بصلول ثم جعلها اخذ ابو أيوب رضي الله عنه أخذ اساسه وأدخله بيته فقال اجعلنا في السحن وأنت فوق لأن لا يفتهد لأن أصحابي يأتون فلا ودي أنهم سعدون أهلك الشهاد هذا اللي حصل في حجرة الرسول فتثناه أله الصلاة والسلام معه قال وهم يرتجزون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذوا يبنون المسجد يقولون له الحجارة من بعيد ويرتججون الأنصار والمهاجرين والرسول عليه الصلاة والسلام معهم ويقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأطلن الأنصار والمهاجرة أو وأطلن الأنصار والمهاجرة إلى آخرين كانوا يبنون المسجد وهذا الشعر قالوا هذا في الخندق لما كانوا يحقون الخندق تمثلوا به أيضا مرات عديدة الشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام يشجعون يسجعونهم بالأشعار التي يريدونها وهي مباعة حتى بنا المسجد وبنى المسجد المسجدون حجارة من الطوب، ليس هناك حجارة من جبل يجبونه يعني حجارة من الجبال لا إنما يجبين حجارة من الطوب يبنون المسكت معه وقامت في وكما ذا على النسخي قال الله تزنى إبراه بن عمزة قال دزنى يا خادم عن عبد الرحمن بن عمزة الزوري قال وقامت ثلاثة أيام فمسكتها لو اعتمرت تجد ثلاثة أيام فمسكتها لا في ما يمكن السؤال هنا عبد الله بن عمر فزين من الصحابه في مكة بن وغير خارج مكة ما بمكة مكة خارج الأميال واللي خارج الاميال ما بمكة يعني بن عمر مع خارج الأميال هناك سيدنا عبد الله بن عمر هنا سكن هنا هناك, هناك بقلود وتوفى هناك لكنه ليس بمكة لأنه قائم من خسان خارج الأمياء الإنسان في المسكة ولكن المهاجري يمكن يبقى في من, من ثلاث سيار إلى حج أو اعتمر في الثيام يخرج لأنه تنتج هجرته في الآخر قال حدثنا إبراهيم يقول البخاري حدثنا إبراهيم قال حدثنا آتم, آتم. قال حدثنا بالرحمن قال حدثنا بالرحمن قال قام ربنا عبد العزيز قال يا خالد بن يزيد قال قال ما سمعت وقال سمعت النبي عليه والسلام سمعت العلى ابن الحضرم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد وقلنا العلى ابن الحضرمي لو كنا سمع الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ثلاث اذا حد المهاجر ثلاث له ثلاث ايام يمشي او اعتمر فهذا السيامه يمشي لا يمكن ان يجلس بمرسة لانا كانت تزعيد رسول باب التاريخ من اين ارخوا التاريخ قال رحم الله دهناب الله المسلمة قال دهناب العزيز ونبيه انسال بنسادي رضي الله عنه الله لا ما اعدوه من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بوفاته ما اعدوه الا من مقدمه المدينة يقول البخاري رحمه الله باب تاريخ الهجرة يعني متى بات بدأت الهجرة الهجرة متى بعده والعدد متى السبب بهذا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة اتاه صف مكتوب صف مكتوب وارخ في صفر ما ولا يدرم بأي سنة وارخ في صفر متى ما يدرم بأي سنة فقال لماذا نترك الناس فهم الخذا لازم من هجر من شيء يرجعون إليه فجعل الهجرة فإذا كفت الصحابة على كذا الهجرة هي الذي يؤرخ فيها الهجرة هي الشاء أشهر شيء أشهر شيء وأحرر كي يكون هي الهجرة والهجرة بربيع الأول لا بمحرم لكن الناس تقلبوا على محرم وما محرم محرم فالهجرة بربيع الأول هجرة تبقى قول البخاري حتى سنة يا في <تصفيق> عبر سنة قال المساكين ما عدوا منه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذو ما عدوا إلا مقدميهم يقول ما عدوا ذو ولا مقدميهم ما عدوا ولا ذو قاتل ولا مولده عدوا بمقدميهم المدينة لأن أشر شيء حصوله المدينة على الثلاثة السلام وجرته ثرارهم من السكارن والمسة إلى المدينة هي أشر شيء والناس الآن يهرقون بمحرم لا بأس ما في مشكلة. لكن هو ما هاجر بمحرها في ربيع الأول ما هاجر باستفاد إلا ربيع الأول قال لي ما الله دذنا مسدد قال دذنا ناسي من وزري قال دذنا معمرني الزوريان وروا ناشى رضي الله عنه قالت خرضت الصلاة ركاتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت أربعها وتركت صلاة السفر على الأول فأبا هو عبد الرزاق <تصفيق> معمر النبي صلى الله حدثنا مسدد على حجه على قال عايشة عن عروه عن عروه عن عائشة قالت عائشه نعم فرغت الصلاه ركعتين فرغت ركعتين الرسول الثلاث ركعتين, ركعتين من السماء ركعتين ثم جيدة الحجر بالحجر رجعت الصبر هي هي ركعتين من أين هذا الكلام؟ من عائشة؟ هل غتر؟ للرسول ما رفعته؟ باب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ومرز لمن مات من عند الأصابيع جلتهم ومرزدياتي لبماتي مكتس هلا رأي بالله تزنايح من غزاة هلا تزنايبران النزوري عم أمر من سعد لما لك إن النبي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشويت من على الموت فقلت يا رسول الله بلغني من الوجه ما ترى ونزو مالي ولا يرسني إلا ابنة لي واحدة أما تصدق بثلثه قال لا ولا تصدق بشدرهم قال الثلث سعد والثلث كثير إنك أنتظر دريتك أغنيها خير لو من أنتظرهم حالة تتكفمون الناس ولا أحمد بن يونس عن إبراهي أنتظرك دريتك ولس بنافق إن فقد بها وجه الله الا اجرك الله ان تجعله في منقاتل قلت رسول الله يخله بعد اقامه قال انك ان تخلف فتعمل عملا ترتقي بها وجه الله ان لزت به درجه ورفعه ولعلك تخلفت ان تطيع بك اقواما ويمر بك اخرون اللهم انزل اصحابي حجاتهم ولا تردوا على اقامهم ولاجل الناس يعدون قولا يرزي له رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بنفسه قال أهل دُنيا سُمُوزان إبراهيم أنت ذرَكَ ورَزَدَكَ وَكُلُ البخاري رحمه اللَّهِ رَابُو قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انزل راب قوم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أمر أصحابه جرتهن فقول حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا إبراهيم إبراهيم على حدثنا الزهري الزهري قال أنا عمار بن سعد عامر عمار بن سعد بن عباد بن نبيط عن أبيه عن سعيد بن أبي وقاص أنه مرض بحجة في حجة حجها مرض بمسكة وكان مهاجرا رضي الله عنه أرضاه فزاره الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا هو وجع وجع شديد الوجع فقال يا رسول الله إني كما ترى من المرض وليس بعدي إلا بنت واحدة فأنا عندي مال كثير أموالي فقال أصدق بمالي كله قال لا قال بالسلس قال بالنس قال لا قال بالسلس ولعلك انتدر ورث وتأغنية فمن انتظرهم عاله يتطفه الناس يعني الانسان لا يخلي اولاده بعده يتطفه الناس مالك اللي اعطاك الله اياه اتركوا اولادك الانسان ما عليه حق لي منه وتصدق بالثلث على الفقراء والمساكين والباقي لاولادك الثلثين اجعله لاولادك يغتنون به عن شده الناس لانك اذا تركتهم بلا مال لا يحس حظهم النازفون لباب يا رب عقلي فلان أو يتسلبون او يتسلفون او يسرقون فاترك اولادك انك ان انت رضل. انت رضل. انت رضل. تذر ورثت اغليه خير من أن تذرهم عاله يتكففون الناس عاله فطره يتكففون الناس عقلي فلان عقلي فلان الشاهد قال يا رسول الله قالوا خلل بعدها اموت هنا او شيء من هذا قال يس انك لن تخلص حتى ينفع بك الناس ويضر بك اخرون حسنا هذا عطاه الله تعالى سغدس هو 11 ولد هو اللي أول ما ما عنده إلا بنت نزفه الله 11 ولد من عامر هل يتكلم معنا وضر الله به ناس ونفع به آخرين في السحاة العراق فأنا هو القائد العام في السحاة العراق والفرس رضي الله عنه أرضاه نفع الله في أناس وأسلم ودخل الإسلام وبنى المبيلتين الضصر والكبرة في أمر عمر ونفع الله في عائمهم دخلوا الإسلام وضر الله في آخرين بحيث قتلوا وجموا أو كبروا من بلادهم إلى آخرة. ولست بنافق إن فقدن تبتغي وجه الله إلا أجره. ولست بنافق إن فقدن تبتغي وجه الله إلا أجرك الله عليها صغيرة أو كبيرة. فمن بين أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين صابي عبد الرحمن بن بنعوفنا أخ النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. لما قد المدينة وقال أبو جايب آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبالدرداء قال رئيب الله قد محمد بن يوسف قد ذنى سبيان الحميد ننسر رضي الله عنه قال لما قدم عبد الرحمن بن أوفن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأمصار قالت عليه ناصبه وأهله وماله وقال عبد الرحمن فارس الله لك في أهلك وماله ذلني على السوق فربيع شيء من أقده وسامه فراى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ايام وعليه وبر من صبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ايامها عبد الرحمن قال يا رسول الله تزويت امراضا من الانصار قال فما شفت بها قال وجنه اتم اذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ولو بك يقول البخاري رحمه الله حدثنا لا كيف اعطى النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار لما قدم الرسول المدينه وكذل المهاجرين في المدينة يقول آقا الرسول عليه السلام بين المهاجرين والأنصار بين سلمان الفارسي وعبا الدرداء وبين عبد الرحمن بن عوف وسعاد بن الربيع قام بينهما وقال لعبد الرحمن بن عوف أنت ترى والناس يرون أن اغنى الناس في المدينة فأنا أعطيك حد الزوجفية وتناجر وأعطيك حدار حبائثي قال الله لك في مالك وهزو اهلك يليني على السوق يدله على سوق بني طينغاء اليوم بيع شراء فكسب باع وشراء وكسب عقب وسمن ثم رجع وباع وشراء ثم حصل مال ثم تزوج بعدما حصل المال وحدث من الانصار فجاء الرسول عليه الصلاه والسلام وعليه بقع من الزعفران ومن الورث الأحمر يعني بقع على زوجه من الزعران ومن الزعفران ومن غيره من الطيب ما هذا يا ابن عوف أو قال ما هن ابن قال رسول الله تزوجته امرأة من الأنصار قال ما ما قال نوات من شاة سُبْرًا نُصُل من ذهب أو قال سُبْرًا نوات من الزهاد قال أولم ولو بشاة يعني إن الوليمة أكبر من شاة لكن أولم ولو بشاة ما قال استحلوا شاة وإلا لو معناها للتحقيق لو لم ولو بشاد فرجعهم فشاد ان عبد الرحمن بن عوف آخى بينه وبين سعد بن الربيع والضلال عنه وآخى بينه بالدرجة الثانية الثالثة وآخى بينه فلان وفلان إلى آخره قال <سؤال> رحم الله جذني عامد بن عمر قال <سؤال> بجرن للمفضل قال عددنا حمير قال عددنا أنس ونبدأ الله بن السلام رضي الله ونبلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتىوا يسألوا عن أشياء وقال إني سائل فعنزلات لا يعلمون إلا نبي ما أول الأشراب الشاعة وما هو الأطعام ليأكلوا أهل الجنة وما بالو الذي ينزع إلى أو إلى قال قال أخبرني به جبريد وأنفا قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة قال أما أشراط الساعة فرار تأخر من المشيق إلى المغرب وأما أول طعامي أقول أول الجنة فجياد تكبت الهود وأما الولد فإذا سبق معه الرجل مع المرا نزع الولد وإذا سبق معه المرأة مع الرجل نزع الولد قال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله قال يا رسول الله ان اليهود قوم بطن فسلم عني قبل ياله اسلامي فجاءت اليهود وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجرد رجل عبد الله بن سلام بكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وعمدنا وابن عبد قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت من عبد الله بن سلام قالوا اعظم الله من ذلك فعاد عليهم قالوا من ذلك فقرا جيرين عبد الله فقال اشهد ان لا اله الا الله أن محمد رسول الله قال شرنا من شرنا وتنقصوا هذا كنت أخاف يا رسول الله كل البخاري رحمه الله رابو إسلام عبد الله بن سلام وجلاله وتعالى رضاه وهو يهودي من بين فاعل قول حدثنا حامد حامد حامد قال حدثنا نذري المفضل قال حدثنا أميد أميد قال عن أنا صلى الله تعالى عن أن أعبدها بالسلام رضي الله عنها حتى إلى النبي عليه السلام لما قدم النبي المدينة أتعبد بالسلام إليه قبل أن يسلم وقال إني سألك عن ثلاث فلا تجزع عليها يعني لا تغضب قال سأل عن ما بذلته قال اسالك عن أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخل عجنه ما أول ما يأكلون ما هو وأسألوك عن الولد حين يكون لل للمرأة يكون للرجل وأسألوك عن اول اشراط الساعة قال اخبرني بهم جبريل آنفا الآن جاء جبريل أخبره يعني يعني دولنا عادة فهم بالإثناء الآن أتى جبريل فأخبرني بهم أول ما يأكل أهل الجنة هو زيادة كبد الحوت يعني الحوت الكبير هذا المثال جنة أول ما يأكلها الجنة زيادة الكبد كل إنسان كل مخلوق له كبد له زيادة قال يضع لحمة صغيرة رقيقة ولذيذة قال يأكلها لجنة زيادة كبد الحوت وأما إكراف الساعة ف ثناء تحفر الناس من اليمن الى الشام من اليمن الى الشام وأما من المشرق الى المغرب من الشرق الى الغرب واما فأما الولد فاذا سبق مني المراه صار الولد شبه الاخواله واذا سبق مني الرجل المراه صار شبيه الاعمام فسدت به اذا سبق الماء الماء اذا سبق إن جبقت المرأة قبله فهو نزع إلى أخواله إن جبق الرجل نزع إلى أخواله إلى آخره قال أشهد أنك رسول الله كذلك سبره سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كبره بهدية ومرتين أتى لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم سلمان الفارسي أنه قدم أتى بثمر معه بصدق وقدمه طلاب الفدق يعني. السلام عليكم هذه فدفة فتفق الرسول عليه الصحيح يده وعمر الصحاب أن يأكله هذه واحدة جاء من, غد من الغد وجاء بطبر من سمر وقجمه وقال هذه هدية فأكل الرسول وأكلها هذه ثنتين بجة الثالثة كيف يشوفها راح يتلمس وراء يتخاتم النبوة فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتلمس خاتم النبوة فنجع رجاءه عليه الصلاة والسلام ما يتبع عليه يبكي, يبكي يبكي فيه تعال, تعال ما لك قال يا رسول الله اشهد انك رسول الله انا كنت كذا وانا كنت كذا وبيع بيتي اصل علي البيع مرتين مرة تزمان رأسي كل وقت مرة اقع في يد ام يهودي من مسراني حتى دلوني على مدينة ذات نخل وانها مبعث نبي هنا اشهد اليه اجيت اليك هنا يا رسول الله اتشهد اشهد بحاجة خارجين. قال أنت مملوك سلمى لكن أعطت نفسه اشترى نفسه فاشترى نفسه من اليهود اللي يملكه بثلاثين وديه يعني ثلاثين غرسة أجر رسول عليه السلام لنفسه وغرس الودية ثلاثين بيده عليه السلام فما مات منها ولا واحدة فتحارر المرض الأرض على معرفة ولا كان مملوك ليهودي اشترى نفسه بثلاثين وديه الودية الغير الصغيرة صارت الرسول زيادة ونبتت وتحر تحررت المارد اللهان صار من من مولد الإسلام صار سلمان مولد الإسلام وفي الخندق قال سلمان منا أهل البيت هذا أشرف بعد وأعظم قال منا أهل المهاجرين قال يقول منا الأنصار قال سلمان منا أهل البيت سلمان قال عبد الله يا رسول الله ان اليهود قوم بنسون قال عبد الله بن سلام يا رسول الله اليهود قوم بنسون يبحثون تحت بهم قبل ان أخرج عليهم ففازوا فعادت إلى اليهود وحضروا عنده قال ما تكون عبد الله بن سلام عالمنا وابن عالمنا وقرئ سيدنا قال سيدنا من مسلم قال يعيده الله ويعيده بالله من اليمن ما رأى ما ترى من ما ترى من أسلم فقرج علي عبد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله إنما ترون عنه حق وإنه النبي الحق ولكنكم نسبوه سذبا قالوا من شر الله وشر من هو علي بن رسول الله قال رأي الله من علي بن عبد الله هل تذنّزين أنا نامن ومعاب من عبد الرحمن بن المطين قال باع شريخ في بالسوق نسيئة فقلت سبحان الله اسلو هذا قال سبحان الله والله لقد بكى بالسوق وما عابه أحد وثالث البرام عاد رضي الله عنه وقال من النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع هذا البي قال ما كان يذن بأذن فليس وما كان نسيئ ولا يصلح وألغى زيد من أرقم وذهب فإنه كان وكان ابمنا زياره فسال زيد بن ارقم فقال مثله قال سفيان مرة وقال قد ما علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونن تبع وقال نسيه الى الموسم او الحج يقول البخاري رحمه الله باب تابع عليه تابع حدثنا علي بن ابي علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عامر عمر قال انا بير بنال انا بن قال. قال باع شريك اللي دراهم بالسوق رخي قال باع شريك لي دراهم بالسوق نسيئه يعني بعد دراهم الفضة بدنانير نسيئه أو درام بدنانير نسيئه تقول فأنكر عليه تعب اللي ال ال جوفاه نعم سبحان الله أكله هذا ما سبحان الله هل يصبح هذا وقلنا نبيعه إنما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام مبيع بسوق مبيع زراعة الزنامير نسيئة وبعد ذلك قام له غلب وغلب والله إلى غد بيع ثواب بي السوق وما عابه أحد والله إلى غد بيع ثواب بي وما عابها أحد لكن ما قال فشلت البراء بن عاجب فقال قديلا بيقول الله ليتله ورحمة سبع وهذا البيع يقول البراء بن عاجب قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة ونحن نتبايع هذا الفير فلم ينهى الصحيح انه منهي نعم قال ما كان يدا بيد فليس قال ما كان يدا بيد فلا تحت نعم ما كان يد بيد حتى لو كان ذهب وفضه ما كان يد بيد جائز حتى لو زاد وفصار في فضل لكن نسيء ما يجوز بيع راهم بيد لا يجوز نسيء فاخير ما يجوز لكن يد قال بن اردم فساله فلا ولقيت زيد بن أرقم واللي يبيع يشتري الأسواق ففسألته فأخبرني كما قال البراءة المهم أنه الآن اللي يبيع يشتري الأسواق الذهب الفضة جاعد لكن في أعلى شايف الذهب الفضة كريز أو زنجو أو كفر أو زلز شايف لكنه في أعلى لا. الذي يبيع ذهب وفضة والذي يبيع وليس هذا شأنه لا عن اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ان قدم المدينه هادوا صاروا يهودا واما قولوا لا تبنى هايد فايد قال رحمه الله تبنى مسلم ابراهيم ولا تبنى قرهم محمد النبي اراد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي بعشره من اليهود لآمن باليهود يقول البخاري رحمه الله قابوا اليهود النبي صلى الله عليه يعني اليهود النبي عليه الصلاة والسلام هم له لكنهم رفضوه ليش حسد لان كان النبي من العرب ومن قومهم بني اسرائيل ففتروا سفر به فساذبوه يقول البخاري حدثوا كان... عادوا صاروا يهود فعادوه وصاروا يهود يعني انهم عادوا هذا وكم يهود من الاصل يعني من بني اسرائيل لكن صاروا يهود لانهم رفضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان به تقول البخاري اما قوله هدنا اليك الا هايد قايد واما قوله هدنا إليك, اليك ان هدنا اليك فانه هايد قايد كيف يعني توقف قايد يعني توبنا إليك. معنى هدنا اليك يعني تبنا اليك ورجعنا اليك هذا معنى هذا قال حدثنا مسلم حدثنا مسلم قال حدثنا خرى قال حدثنا محمد بن زياد قال أنا أنا نبي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بعشرة من اليهود يقول عليه الصلاة والسلام وآمن بعشرة من اليهود آمن اليهود كلهم وآمن عشرة عمنا للغاية لكن ولا آمن ولا ثلاثة ما أمن إلا قليل يمكن ثلاثة أربعة امن لكن عشرة ما آمن اللهم عافين في من عافين عافين في من عافين تولنا في من, من, من تولي اللهم توقفنا مسلمين والحكمين